خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بِغَيْرِ أَمْرِ رِضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك وَيُؤْثِرُونَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِذَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنهم الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اغلنهم ولا امنينهم فليبتكن اذانا الانعام وَلَا أَمْرَ لَنَاهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ سِرَانا نَبِينا يَعيدهُم وَيومَنّهِم وَمَا يَعيدهُ مُ الشَّيطانُ إِلَّ غُورور أذَائِكَ مَأوَهُم جَهَنَّمُ وَلَا يَجِونَ عَهَا مَحيصَ وََّذينَ آممَن وَعملُ الصَّالِحاتِ سَنُذِخِلُهُم جََّة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 مَ يعملسُأَ يُجزَبهِ وَلَا يَجدلَ يجزَ الْأُجزَبهِ وَل يَجد لَهُ مِنْدونُون اللهِ وَلَو وَل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 مَنْ حْسَندينًا ممَن أَسلَمَ وَجَهَهُون اللههِ وَهُو مُحسِنُون وَاتَّبَ مَِّتَ إبرهين وَمَن أَسْلَمَ وَجَهَهُون إلههِ وَهُوَ مُحسنُون وَتَّبَ مَِّ إذراهم تَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَنِلَّاهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا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 اللاتي لا تؤتونهم مما كتب لهم وتربون ان تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الليدان وان تقومون اليتامى بالقسط وَمَا تَفعَلوا مِنْ خَيرِ فَإِن اللهَّه كََ بِهِ عَمَا وَإِنِ مراءةٌ خَافَةن بَعَهَُ شُزًا أَوْءعرَابًا فَل جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أي يُصِحَا فَلَا جُنَاحَ لَيْهِ مَا أي يُصْلِحَابَنَهُ مَا صُلحَا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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق عيون الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الله شُهَدَاءَ اللَّهِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أن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 وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّخِذِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا بعيدا و... وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا بعيدا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 يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وَإِن كَانَ لِكَافِرينَ نَصبُ قالوا أَلَم نَسْتَحُ إِذ عَلَيْكُم وَنَمنَّعكُم مِنَ المُؤمِين قالوا أَلَم نَْتَحُ مِذَ عَلَيكُم وَنَنَّعكُم مِنَ المُؤمِنين فالله يحكم بَيْنَكُمْ يَوْومَ الْ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده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 ان سین خوا دونم خو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 وذٰلِكَ بَيْنَ بَيْنِ ذٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أَمِنٌ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 سميع الله لمن حمده اللهم اكذب